بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشغط لك صدر ورقنا عنك وزرك الذي يمعوك وضهرك ورقنا لك وركرك وإن نبع العسل صحيح وإن